بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومعلاه هو قال السادس السادس السادس أي من الأحرف الثلاثية من أحرف المعاني الثلاثية السادس قال أما حرف له ثلاثة أقسام الأولى ان يكون حرف الشتاح مثل ألا وكثر قبل القسم نحو أما والله لقد كان كذا وكذا كما كثر ألا قبل النداء ألا يا زيد وقد تبدأ الهمزة و... همزة و... همزة و... همزة و... همزة أما هاء هما أو عينا عما فيقال هم والله وعم والله وقد تحذف الهها في الاحوال الثلاثه فيقال ام الله و هم والله وهما والله عم والله قال الثاني ان تكون بمعنى حقا الثاني ان تكون بمعنى حقا قال راى راسي في, في في اما انك ذاهب الكسر على انها حرف استفتاح كاله والفتح على جعل جعل اما بمعنى حقا قال تذهب بعدها كما تفتح بعد حقا لانها مؤوله بمصدر مبتدا وحقا حقا مصدر, مصدر واقع ظرفا مخبرا به ومنه منهما حقا ان جيرتنا استقلوا قال تقدير عن الشيباء في حق فما كذلك وشرحها وشرح بعضهم كلام السيبا بمعنى ان فتحت فتحات في الاستفهام وما بمنزله الشيء ان ذلك الشيء حق وكانك قلتها حق ان حقا انك ذاهب وان على الظرف والجمل على هذا فاما كلمتان حرف وهو الهمزه والسن وهو ما وعلى الاول فهو كلمه واحده إلا أن في عدها من الحروف نظرا لأن التقدير السابق اباه قالوا في كلام ابن خروف ما يدل على ما يدل وفي كلام بن خروف تصريح بحرفيتها فإنه جعل أما انك ذاهب بفتح الهمزة من تركيب حرف معاسم نحو يا زيد على مذهب أبي علي قالت أن تكون العرض كأحد معني على المتقدم الذكر ذكر هذا القسم صاحب رسول المبالي ومثله بقولها ما تقوم وما تقعز والمعنى أنك تعرض عليه, أنك تعرض عليه في حل القيام والقعز لترى هل يفعلهما او لا قال فلا يكون بعدها إلا الفعل كالا المذكورة فإن أتى بعدها الاسم فعلى تقدير الفعل فتقول أما زيدا أما عمرا والمعنى تبصر زيدا أو نحو ذلك من تقدير الفعل الذي تدل عليه قليلة الكلام ونص أي المالقي تكتب ونص أي المالقي ونص أي المالقي على أن أما التي للعرض بسيطة غير مركبة كأما التي للإستفتاح كأما التي للإستفتاح قلت وكون أما حرف عرض لم أره في كلام غيره والظاهر أن أما في هذه المثلة مثل بها مركبة من همزه وما النفي فيها فيه كلمتان وقد ذكره وغيره وقد ذكره وغيره عن المالقي وغير المالقي أن أما قد تكون همز استفهام داخلة, داخلة على حرف النفي فيكون المنع التقدير كما في نحو ألم وقد ذكر السيد البطريسي في اصلاح الخلل اصلاح الخلل واقع في الجمل انما قد تكون محذوفة من تكون محذوفه من اما المشدده قال وأنشد قال الشاعر ما ترى الدهر قد اباد معدا ما ترى الدهر قد اباد معدا واباد السرات من قحطان ما ترى الدهر وان ما قد تكون محذوفه من أما يعني تحذف الهمزه وتبقى ايش ما معنى هنا محذوفه من أما اي هنا محذوفه بمعنى مقتطعه من أما يعني بمعنى انه ايش حذف الهمزه وابقى ما فهنا محذوفه بمعنى مقتطعه ماخوذه قال وقد ذكر أبن سيد البطريس في إصلاع الخلال أن ما قد تكون محذوها من أما يعني مقططعة من أما وأنسل قول الشاعر ما ترى الدهر قد أباد معدن يعني أما ترى الدهر قد أباد معدن ما ترى الدهر قد أباد معدن وأباد السراطة من قحطاني أرى لأما فحذف الهمز والله أعلم طيب هذا هو الحروة السادس من حروف المعاني ونواصل بإذن الله سبحانه وتعالى في الدرس التالي المعنى الساء للحروة السابع من حروف المعاني الثنائيه وهو ان يكسر الهمزه ان شاء الله يهنزكم الله خيرا الحمد لله رب. بارك الله فيك